واذ قال عيسى بن مريم يا بني إ س ر ا ئ ي ل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين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 هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين آ م ن و ا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم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 و أ خ ر ى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين آ م ن و ا كونوا انصارا لله ك ن و ا انصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله ف آ م ن ا ل ط ا ئ ف ة من ن ب ي إسرائيل وكفر الطائفة ي ف أ د ن الذين ا آ م ن و ا على عدوهم ف أ ص ب ح و ا ظاهرين